قالوا يا موسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم الهه قال إ ن ك م قوم تجهلون إ ن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أ ر ن ي أ ن ظ ر اليك قال, قال لن تراني ولكن انظر إ ل ى الجبل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 قال سبحانك تبت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل المؤمنين قال يا موسى إ ن ي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه, موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه ة وامر قومك ياخذوا باحسنها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 و إ ن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا و إ ن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين